لا تجد قوما يؤمنون بالآه واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله يؤدون من حمد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبنائهم أو إخوانهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وعيمهم بروح من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 لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ نّار